মানবতার সমাধান إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا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 تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَقَتِلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ إلى إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ أَوْ جَاءُوكُمْ حصرت وقم او يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فان اعتزلوكم فلم يقاتلكم والقى اليكم السلام والقى اليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا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 أيهم سلطان الله أكبر الله أكبر الله لمن حميد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 من قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبه مؤمنه وديه سلم وديه مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنه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 ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه ولعنه واعد له عذابا عظيما يا ايها الذين امنوا اذا ظلمتم في سبي فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَن أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَتَكَذَّبْتُمْ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ إن الله كان بما تعملون خبيرا الله أكبر, أكبر. سعع الله لمن حميدا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 نصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيل لا يستطيع حيلته ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وَكَانانَ اللهَّهُ عَفًُا غَفُور وَمَي يهَاجِ فيِي سَبِل اللهَّهِ يَجِْف الأأَررض مُرغَ مَن كَثًا وَسَاح وَم ي يَخُرج م بَيْتِهِ مهجرًِا إِلَى اللهَّهِ وَرَسُولِهِ ثَُّ يُدْركُ النَوْ ثمَُّ يُدْرِكُهُ المَوْتُ, الموت فَقدَد وَقَجرْهُ ক্যান্লাহ র্যারেজ ও ডিভোর্স ইসলামিক রুলিং সোল্যুশন ও প্রোব হেভন ও হেলথ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 नाहिक। देखुन। और नातित प्रती आप पुनो एक्टा महा महा अल कुर हिदायत कुरान उज दुक मानुषे सब समस्या विश्व मानवतार महान सम्पद देखुर रहमान मदानी आसन कुरान दिए जीवन गड़ी परवर्ती अनुष्ठान पीस टी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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن كافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفتهم منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفهم أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى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 إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا منقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ حَمِدَهُ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 أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل, فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لأن الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلوك كن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما الله اكبر الله أكبر. الله لمن حمدا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 صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات فسوف نؤتيه آجة ضيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع وير سبيل المؤمنين نوله ما تولى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 وَإِن يَدِعونَ إِلَّا شَيطانًا مَّريدَ لعََهُ اللهَّ وَقَا لأَاتَّخِذََّ مِنْ عذادِكَ نَصبًا م فرُْضى وَلَأُضِلَّهُم وَلَؤمَََّّهُم وَلَآمُرََّهُم فَلَُبَتتِكَُّ آذَانَ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 وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ الله قيلا আল্লাহিম শনি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 महानल्लाहद्लाम के समस्त विश्व बनिए छेल जक आरिक बार्ता पृथ्वी सबसे बस वृद्धि पाधर्म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 यूरोपे सब चेसि बृद्धि पा धर्म हसलम पृथिवीते सब ची बृद्धि पाधर्म हम इसमाम ग्रहण करते हजार हजार यूरोपियन इसलाम ग्रहण करते बा मानुष के पृथ्वी ते इसम ग्रहण करते बाध्य कर तरबी एटलम तरबारि शांति तरब यह तरबारि सत्य एवं ज्ञान जानव जतर सकल समस्या समाधान पिछड़ी मानव समस्या